وَاَن تَأَلَّمَ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ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 هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل يضالون في غلال مبين ولقد آتينا قمان الحكمة أنشكو لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشكر الظلم العظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن حملته امه وهنا على وهن وفي في عام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 ثم إلي مرجعكم فأنفئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم الثقال حبة من خردر فتكن في صفرة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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مغتان فكوم وقصد في مشيك واخطط من صوتك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 الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثوى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعون، فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نفطرهم إلى عذاب غليل قل إن شألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغلي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلا والبحر يمده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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسطر الشمس والطمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 إِنَّ ذِي ذَلِكَ لآياتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكٌّ وَإِذَا رَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَغَلَرِ دَعَوَ اللَّهَ دَعَوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَمْ مَا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ وما يجحد بآياتها إلا كل فتال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير